أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن ل ج ي م د ع ب ا د ي أني أنا ا ل غ ف و ر ا ل ر ح ي م وأن عذابي ه و ا ل ع ذ ا ب ا ل أ ل ي م و ن ب ج ه م ا ع ي م دخلوا عليه ف قالوا س ل ا م ا ق ا ل إنا منكم وجل و ن قالوا لا توجل إ ن ا نبشرك بغلام عليم قال أ ب ش ر ت م و ن ي ع ل ى السني الكبر ب ف م ا ت ب ش ر و ن ق ا ل و ا ب ش ر ن ا ب ل ح ق ف للعلوم ا ا تكن من ق ا ط ن يقنط من رحمة ربه إ ل ا ا ل ض ا ل و ن ق ا ل ف م ا خ ط ب ك م أ ي ه ا المرسلون قالوا إنا إلا ق و موسوعه مجرمين إلا آل ل ط ن إنا ل م ه م م أ ج ي ن إلا ا م ر أ ت ا إنها ل م ن ا ل غ ا ب ر ي ن ف ل س جاء آ ل ل و م ا ل م ر س ل و ن ق ا ل إ ن ك م قوم و ه قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون و أ ت ي ن ا ك بالحق وانا لصادقون فأسر بأهلك أدبارهم أحد تؤمرون الليل منكم بقطع من وامضوا وقضينا أن واتبع ولا يلتفت منكم أحد حيث إليه ذلك الأمر أن دابرها قطوع م ص ب ح ي ن وجاء أ ه ل ا ل م د ي ن ة ي س ت ب ش ر و ن ق النابلسي إ فلا ف ت ض موسوعه ا ا ا ت ق و ل و ل النابلسي تخزون ل ا للعلوم الاسلاميه ء بناتي إن ت ك ف ا ع ل لفضيله م الدكتور ف ي ر ه ه م م ي ع ن ف أ خ ذ ت محمد ا ل ص ي ة راتب ق ي ن ن ف ج ع ل ع ل النابلسي س ا ف ه ا ي ه حجارة ل ذلك لآيات للمتوسمين إن في